فَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فروج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 ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وجاءت سكرة الموت بالحق، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحير.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 الذي جعل مع الله الهًا آخر فألقياه, فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ربنا ما اطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصم لدي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 نَمَهَلِمْتَ لَعْتِ وَتَقُولُ وَتَقُولُهَا الْمِنْ يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ نَمَهَلِمْتَ لَعْتِ وَتَقُولُ وَتَقُولُهَا الْمِنْ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 من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب أدخلوها بسلام, أدخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاء فيها لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم اهلكنا قبلهم من قرن هم اشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في سته أيام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 مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إن نحن نحيي ونموت وإلينا المصير.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 بجبار نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن فذكر بالقرآن من يخاف وعيد